صحابي انت لا تبغضهم إلا الإسلام ما فيها الجامعة الرابط من هؤلاء القوم إلا إسلام. الإسلام واضح يا فهي؟ شخص لما تقول هذا الكلام عن الانترجاء يقول لك فتها مثلا وبيت على الأرض علماء فقول لك أنت من تتكلم عن هذا الكلام نعم, و... نعم صحيح كلمات... كلمة تصلح للجهلة. يعني هذا حجاج لا ينفع عند أهل العلم وهذه وهذا حصان لا قوائم له ولا يركض به في مسارح الجدال والمناظرة إنما لا نقول نحن كل أهل الأرض نحن نقول أن أهل الأرض أغلبهم قد أصابهم الانحراف لكن في ناس قائمة بالحق لا يضرها من خالفهم موجودة فقضيت أنه غير موجود لا أقول أنا غير موجود أنا لست الوحيد في هذا العالم الإسلامي الذي يزعم المخالف والشدوث فهذا واحد هناك كثر من أهل العلم يقولون بهذا كل كتب أئمة الدعوة النجديه وبقايا رجالهم يقولون هذا كلام إلى الآن هناك بعض الأشرطة من أئمة الدعوة النجديه في هذا العصر يدبوا على هذه القضايا ويذكروها واضح موجود أقواس وهناك نعم نعم لا الآن لا كل شخص لكن موجود الآن ااا ال العلماء موجودين في كتب تطرح يعني كتب معاصرة تطرح هذا الكلام أنا استفدتها من كتب المعاصرين قبل أن أستفيدها من كتب الأولين هذا الكلام وأنا مجرد ناقل لست وأنا مكتشف لشيء الشيء الآخر أنه إذا كانت القضية بالأكثرية فالروح يدبر النبر لما الإسلام على البدري مشان نشوف مين الأصواب في قضية الأكثرية في موضوع الإيمان وإذا كان الآن لو كانت هذه الحجة صائبة لكان الإمام أحمد هو الشاهد. لأنه هو الوحيد الذي بقي قائما بالحق في موضوع خلق القرآن والأمة أغلبها قد انساقت إما خوفا من السيف وإما رهبة بإبقاء الله هو فقضية الحق متى يكون باطل لما يكون الشيء حق بالأكثرية عندما لا يوجد قائل لها في الأمة لا يوجد له قائل في الأمة فهذا الكلام الآن وعي السؤال الحقيقي إنه أين أجلة من الكتاب والسنة هذا واحد وقد فصلنا شيء من أجلة قليلا لم نستطعرف كثيرا الأذلة في الرد عليها الشيء الثاني أين هذا الكلام كل كلمة أقولها في كتب أهل العلم أنا على استعداد أي أخي أي كلمة قلتها في هذا المقال من أول يومي إلى الآن أين موجودة في كتب أهل العلم قضية الاستطرادات والأثر النفسي والواقع هذه نشتهد فيها لكن أنا أتكلم عن ماذا عن القواعد التي تكلمت فيها يعني الآن قضية كيف وافقت العلمانية الارجاء قد تكون اجتهاد مني وقد تكون مسموعة من قبل غيري أي مسألة أخرى لكن أن يكون هذا ارجاء وأن يكون هذا سني أنا مستعد كله قلت أن ارجعه إلى أصله من كتب آل السنة المنتددين الثقات في موضوع الإمام ثم هذه المسألة التي نتكلم عليها هذه المسائل التي حارب عليها للسنة على البدع قديما وحديثا هذه المسائل التي ألّفت من أجهل الكتب كتب الإيمان ارجع كتب السنة التي تسمى بالسنة كتب كثيرة لا لكم بعضها مثل السنة لعبد الله للإمام أحمد مثل السنة للآل للشريعة للآجري مثل السنة لله الكائم مثل هذه التي صرفت تحت مسمى السنة أو الإيمان أو الشريعة مثل كذلك الإيمان لعبي عبيد القاسم بن سلام الإيمان لابن أبي شيبة وهكذا هذه الكتب ما أولفت إلا من أجل هذه القضايا كل فتفرن كل الخوار في أمتنا قليل ما في كتاب في التاريخ الإسلامي في الرد على متخصص في الرد على فكرة الخوارج أنا أخبرهمك شوف واضح. لكن كان أغلب ردود على السنة على أي فكرة الخوار فكرة ورجل. نعم لما أثمر من ضلال ورجع لكتب السنة المؤلفة في هذا الباب تجدها واضحة في الرد على النورج. فلأني هذا قد يقول لقائل كل عاد أين شي ما قلنا الكتب، ما إيش بيقولون؟ نعم، نعم جزاكم الله خير، ويبارك الله فيكم السلام والرحمة وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نسألك عما نافع ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وعدتكم البارحة اخواني أن أذكر لكم الكتاب الذي جمعه الإمام الكرخي، سماه بالفصول الفصول، الفصول المنقولة عن الأئمة لثنا عشر فصول. اذكر في حسب سؤال اخينا من هم الذين يرجع اليهم في الاقوال في مسائل الايمان ف ائمه 12 هم اولا ولم يذكر فيهم اضر حني لم يذكر <سؤال> امام وحني عليه رحمه الله اولا الشافعي ليس على التكفيك لا على الزمن ولا اخر مالك سفيان الدوري أحمد بن حمد صفيان بن عينا ابن المبارس الأوزعلي إمام عالي الشام صليت المساعد إمام عالي مصر موكب الصحابه الراهوي الأمير مهني الإمام محمد بن الزباعي البخاري ابن عبد أبو ذر رحه الله زي بن على غير السياق ثم أبو حاتم الراهوي الفصول هؤلاء الأئمة يرجع إليهم من القدماء في موضوع الإيمان وغيره الفصول في الفصول المنقولة عن الأئمة الاثنى عشر الفقول إمام الكرخي سمى هؤلاء الاثنى عشر ليس معنا أن الباقين لا يرجع إليهم لكن هؤلاء هم الذين لم يعرف عنهم ذكر بتاعه كبدعة التشيع أو بدعة الإرجاء أو بدعة الخوارج وما شابه ذلك ولم يذكر كما ترون إمام أهل العراق أبو حنيف لما عرف عنه القول بالرأي أولا وتوسئه فيه وثانيا لما عرف عن قوله أن الإيمان فقط هو تصديق القلب وإفرار اللسان ولم يجعل العمل من الإيمان فهذا هؤلاء هم الذين يرجع إليهم في باب الإيمان فقط هذا للرد على سؤال البارحة منهم الأئلم الذين يرجع إليهم الآن نحن وعدناكم البارحة إخواني نمسح هذا لا لحظة ليش بتعليس حق قره هوي يسمى أمير المؤمنين في الحديث <مقاب> <تصفيق> كل واحد لو الحقيقة إرجعوا إلى تراجمهم في سير أعلى من نفلاء للإمام شمس الدين بأرض الله الذهبي تراجمهم كلهم مبسوطة هناك وكذلك في كتابه ذكرت الحفاظ في كتابه دول الإسلام كذلك ودولة الإسلام وتراجمهم فتروا أن هؤلاء أجمع أهل الملة على إن أخبارهم هي أخبار الحق ثم السن أبو زرع الرازي من يعني من الرئي اسمه للرئي الرازي على غير القياس كذلك أبو حاتم اللي هو كذلك هذا أبو زرع أبو حاتم من أقران الإمام أحمد كذلك سفيان من أقران أحمد والشافعي ومالك هو وارث من شيخ احمد فاكر البيت من سعد من اقران من مالك بينه وبين مالك مراسلات وهكذا ابو حاتم الرازي نعم ال نعم نعم ابو حاتم من, من شي... يعني من اقران ابو حاتم الرازي من اقران الامام احمد من اقراني من نفس الفترة ننتهي احنا ونبدأ اخواني في مسألة مهمة لدينا جدا وهو اننا عرفنا حقيقة الايمان نحن عرفنا حقيقة الايمان ثم عرفنا ما هو الكفر الذي يبطل الايمان واغن اننا بفضل الله عز وجل قد استطعنا ان نوصل اليكم ان نوصل اليكم مذهب اهل السنة والجماعة على حقيقته كما هو الكفر على الحقيقة بقي انه بعض المسائل المهمة عند اهل السنة والجماعة وترونها الان منتشر الخلاف عليها الان منتشر قضية شرط الاعتقاد كما رأيتم او شرط الاستحلال في قضايا اعمال الكفر الاكبر والذين لا يرون الا كفر الربوبية ولا يرون كفر الالوهية او الذين يرون الا كفر التكذيب والجهود ولا يرون كفر الاراض والتولي وهكو الرد فان شاء الله تعالى بعد انتهاء الاسبوع هذا نكون قد نحن سمنى من الله عزيز أن يعيننا فنوزي عليكم كتيب كشف الشبهات للإمام محمد بن عبد الوهاب عليه ورحمة الله في موضوع شرط الاتقاء فحتى إذا قدر الله ثم نجتمع في يوم ونناقش هذا الكتاب على ضوء ما تكلمنا ثم لدي بعض رسائل لأئمة الدعوة النجديه الذين فصلوا هذه المسائل لوجود المخالفين ولدي كذلك بعض الأوراق المهمة للإمام ابن تيمية في مثل هذه المسائل والرد على فراخ الجهنية من الأشاعر وغيرهم كذلك يوجد بعض النصوص الكثيرة لأئمتنا وثقاتنا في التنفير من مذهب الأشاعر وهو المذهب المنتشر وكنا نتمنى أن تكون حركة الصحوة التي بعثها الشهيد عبدالله رحمة الله سيد قطب بطريق تفسير التوحيد الذي جل أمره بالنسبة لهذا العصر هو الإمام محمد محمد رحمه الله ثم جل أمر موضوع الحاكمية الإمام الشهيد سيخطب عليه رحمة الله كنا نتمنى وقبله قبله قبل أن ينحرف به السفين أبو الأعلى المودود كنا نتمنى أن يكون هذا الاتجاه قد أخذ أبعادا حقيقية هي صحوة الأمة وإقبالها على الحق كنا نتمنى ذلك لكن للأسف أصاب هذه الحركة حركة البعث لهذا التوحيد الحق أصابها بعض الانحطاط من داخلها لأن من هناك أسباب قدرية رافقت هذا الأمر وهناك أسباب الحقيقة الشرعية كذلك جعلت هذا البعث لم يتكتمل مسيرته أو من أسباب الحقيقية التي جعلت هذا الفكر لا ينتشر ولا يقوم على ساق قوية وعلى سوق قادرة على الرد على المخالفين نعتبر أن جهد مثلا سيد كان مع جماعة قد انتشرت أفكارهم وحملت أفكار وحملت أفكارهم فكر الإرجاء أو بذرة الإرجاء كان شغل سيد مع جماعة الإخوان المسلمين. وجماعة الخمسين في أصلها جماعة تحمل بدرة الأرجاء بل بدرة الصوفية حسن بن عليه رحمة الله صوفي فلذلك عودي من قبل التيار الذي أراد أن ينبثق معه وبه للإحياء فلم يستطع أن يفلح شيء فمن داخل التيار ومن داخل تيار الإصلاح أصابه الإحبار قام بلا شك كتاب دعال قضاء ورد على فكر اليحياء والبعث الذي قام به سيد قطب علي رحمة الله واضح من قرأ هذا الكتاب يجد أن هذا الكتاب ويد به الرد على على سيد علي رحمة الله بيحياء معالم التوحيد الحق الذي بثه وخلطه في كتابه ظلال القرآن وجمعه وجمع جراميزه في كتابه معالم في الطريق للأسف أبو الأعلى ورثه أقزام بعد ذلك الذين يسموا بالجماعة الإسلامية في باكستان جماعة دخلوا في الديمقراطية وصاروا حزب سياسي وذلك ولذلك لم تأخذ هذه الأفكار أبعادها الحق المصيبة الآن والمشكلة أنه في دعوات معالم الفكر الإرجائي لبحث أنا إن شاء الله أقدر أن أصوره لكم وعطي لكم إيش معالم الفكر الإرجائي في واقعنا أول معلم من معالم الفكر الإرجائي هو واقعنا إصباغ الشرعية على الواقع لأن الفكر الإرجائي مجرد موجود التصديق مسلم مؤمن أما بعد ذلك الممارسات لا تضر إيمان الناس إذن الواقع شرعي على عظم ما فيه من مناقبات للدين ومناقبات للشريعة فإنه لا يخرج أن يكون مؤمنا مسلما لذلك من أهم معالم الفكر الإرجائي الحديث أنه يصبغ الشرعية على الواقع ثانيا جماعات الفكر الارجائي تقدم إسلام بلا تكاليف ما في تكاليف وهذا لا بس وهذا فلت نقاط لضغط الحال أن لا أذكره أقول تقدم إسلام بلا تكاليف فالناس يقبلوا على هذا الإسلام الذي يدخلهم الجنة من غير تكاليف من غير مشاق لا في دماء ولا في ولا في أعلام براءة ولا في حركة ولا في شيء، لذلك يقدم إسلام بلا أولاً إصبع الشرائع، ثانيا إسلام بلا تكلف، ثالثاً الرد على الآخرين ونبذهم ذكر الخوارج، سبهم شتمهم، ولذلك دائما هؤلاء المرجئة في هذا العصر صدورهم هي التي تتلقى السهام من أهل الحق عن أهل الكفر، يعني هم الذين دائما يقفوا. المتترس بهم الكفر دائما بضعهم أمامهم الكفر يحضر هؤلاء الشيخ وهذه التنظيمات وهذه الأفكار لتكون سد أمام فكر الحق في كشفهم وتعريتهم وذلك هؤلاء المرجعة في هذا العصر كما قلنا الخوارج ضلال نحن نعتقد أن الخوارج ضلال ونقول كما قال صلى الله عليه وسلم وتنقاد أنوفنا لقوله ورقابنا له قوله صلى الله عليه وسلم أنهم كلاب النار لكن في الواقع الواقع المعاصر يثبت أن المرجعة هم الخطر الأكبر على حركات البعث الإسلامي والإصلاح لأن الذي ي... الآن يأتي واحد يريد أن يصلح الآخر شيخ يقول له ما لا يتصلح الواقع سهل ما الذي تريده لما يصل بالمشايخ أن يقوله أن حكام مصر لا يردون لله حكمه ولا يألون جهدا في أن تبلغ الدعوة مداها مصيبة طام لماذا تقوم أنت ما هو ضرورة عملك مدام يصل إلى هذه الدرجة ثم إذا معلم أول معلم من معلم الفكر يرجع إصبار الشرعي على الواقع التعيس الكافر ثانيا تقديم إسلام بلا تكاليف المسلمين أنتم مسلمين فقط كما أنتم لا ضرورة للحية الشيء الـ الـ الآخر عليكم السلام ورحمة الله وكان الشيء الآخر أنهم وقوفهم وقوف الكفر وراءهم متترس إهديا أن تقتل من تترس به الكفار به هذا الفعل سيكون سبب لإثارة البغضاء على حركات الجهاز يعني لما حركة جهازية تجد أنه هذا المسلم المرجع لا نبيح دمه إلا إذا وقف في صف الردة بمجرد إرجاءه لا نقتله لإرجاءه لكن لما يقف في صف الردة في سلوب عملي عسكري سياسي دخل في نظامهم ستضطر حركات الجهاد أن تصيبه ببعض سهامهم هذا الفعل سيكون سبب للأسف سيكون سبب لصرف الناس لأن الناس أغلبهم لا يفرقون بين الشيخ والشيخ كل الناس كلهم عند عند العرب, العرب صابون كلها شيخ وكلها عامل عمائم وكلها لها لحظ فلن تفرق طيب فمثل هذا سيطرف الناس عن الحركات الجهادية أن الجماعة قتلوا سفاكين دماء هذه الدعاوة هي التي صرفت أنظار الأمة الإسلامية أن تتوجه إلى دعوة الشيخ محمد العقوب وبقيت هذه الدعوة لم تبلغ مدىها بأن أخذت حركة كاملة بعت بها الأمة كلها ولذلك دعوة الشيخ العقوب ما قضي عليها من قبل الكفار ما قضي عليها من قبل الكفار حركة الشيخ محمد العقوب قضي عليها من قبل عساكر محمد علي ابراهيم باشا ابنه وارسل معركة وراء معركة وراء معركة حتى ذا ابراهيم باشا الى الدرعية وقتل اهلا وساق الدعاء والابناء قتل اكثر من مئة عالم صلبا في المقبرة بعد ان اجلسهم عنده في القصر وجعل النساء يغنين وكذا العساكر المصرية الضالة المنحرفة وقد يكون اغلبهم منافق ومرتد جاءوا ويبثل قدوا عليها اخذوهم الى مصر ودمروا الدرائية وبقوا في مصر إلى أن مات محمد علي فرجع عامة الأبناء منهم عبد الرحمن بن حسنال الشيخ صاحفة المجيد وغيرهم رجعوا إلى الدرائية في أحيوان جديد التي سميت بدورة التحيي الإسلامي وركات البعث الإسلامي التي تريد أن تحيي الإسلام من جديد سيكون إذا ما يستطيع الكفر أن يقف أمامها لكن عامة ما يقضي عليها هم المنتسبين إلى الإسلام والغالي وصد الناس اولا بيستأكل القوة بالقتال قاتلوهم وقبل ذلك نشروا عنهم افكار الضلال يعني الان يوجد ورقة هناك لو تعطيني اياها ابو انظروا هذا قول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن عبد اللطيف بن عبد الرحمن اللي هو صاحب فتح المجيد يذكر ويشكو في رقود فقوم يقول عن ما قال الناس او المنتسبين للعلم من الصوفية والضلال ماذا قالوا عن دعوة الشيخ محمد العلوهر قال فقوم قالوا هذا مذهب الخوارج المارقين. طبعا هذه تهمات تتكرر في كل زمان ليصبح سهل على رقاب الناس حتى يوجد الحجة انه النبي امر بقتله فأولاء خوارج فقوم قالوا في مجموعة الرسالة النجدية الجزء الثالث صفحة السبعة وصفين يقول بعد أن بينا أثر دعوة الشيخ عن الوهاب إنها حق وفيها للدلائب النبوي الصاطع الناصع في أجل ماليقين وهذا نرى هنا في بلادينا كنا نسمع عن هذه الدعوة وهذا الكلام وطائفة قالت هو مذهب خامس الموهابية مذهب خامس لا أصل له في الدين وآخرون قالوا هو يكفر أهل الإسلام وطنف نسبوه إلى استحلال الدماء والأموال الحرام ومنهم من عابه بوطنه وأنه دار مسيلم الكذب لأنه مسيلم خرج في ناجس وبن عبد العاب خرج في ناجس وكل هذه الآقاويل لا ترج على من عرف أصل الإسلام وحقيقة الشرق وعبادة الأصنار وإنما يحتج بها قوم عزبت عنهم الأصول والحقائق ووقفوا مع الرسوم والعادات في تلك المناهج والطرائق وقالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا آب او لو كان اباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدف ستجابه من قبل المسلمين وقبل العلماء واللي العلماء واللي احبط حركة الاحياء التي ارادها سيد عليه رحمة الله الذي اماتها صف سيد الذي انتسب اليه يوجد كتب الان تقوم اخوه الفرق بين محمد قطب سيد قطب فرق والتمرد سيد متمرد محمد يعني نشقا بالاثنين لكن هذا الذي نراه القصد انه اخذ يشرح بعبارات يسيرة محمد قطب في بعض كتبه ناقدا ناقدا الحركة الاخوانية في مسيرتها حسب الفكر الحق ومن خلال منهج لا اله الا الله الذي طرحه اخوه عليه ورحمة الله ومنهج حق وصائد في كل ابعاده فقام كتاب دعاء لعقوبة في الرد عليه الآن ناس يقومون بسبه وشتمه ويزعمون أنه يسب تاريخ المسلمين ويكفرهم من هؤلاء مثلا على جريشا كتاب وحاضر العالم الإسلام فقد جعل مقدمته وخاتمته في الرد على محمد قطب لأنه يقول أن الأمة ما عادت تفهم لا إله إلا الله ويقولوا كيف الأمة ما تفهم لا إله إلا الله ثم كذلك الآخر لو سألناه نسويه هو في كتابه شوائح حول الفكر الإسلامي المعاصر جعل هذا الكتاب في الرد على محمد قطب حين أراد أن يقول للناس عودوا إلى معنى لا إلى الله جل وعلى الحركات إسلامية قبل أن تجلي للناس وتشرح للناس معنى التأليه الحق فاعتبر أن هذا الرجل يضل للأمة ومن قال للأمة مش ضل يعني الذي يظن أن الأمة على خير وبركة هذا حبيث النفس أو, أو أنه مأجور أو أنه عميل الذي يقول هذا وعامة كلام إذا كان طيلة الوقت وعلماءنا عليهم رحمة الله من القرون التي فيها علماء نفتقات عند الجميع كانوا ينبهوا للناس جاهلهم بمعنى الإبادة ابن عبد ابن تيمية رحمه الله كتابه في الرد على البكر وقضية إبادة القبور وشرط الأتقاد وقال أنتم ما فهمتم معنى العبادة كتاب التوسل الوسيلة شرح لمعنى العبادة الذي جهله الناس في عصره وجعل الاستغاء ليس من جنس العبادة كذلك ابن الوهاب في كتابه سكما سترون في كشف الشوات مقدمة الكتاب أن الناس جهلوا معنى العبادة ولو أنهم علموا أن العبادة منها الدعاء ومنها النذر ومنها كذا ولا, ولا, ولا يكفر المرء ويكفر المرء بدون اعتقاده توحيد الربوبية أو بدون نقضه لتوحيد الربوبية فبينوا هؤلاء وكذلك قام السيد وقال جاهل ان اسمعنا لا اله الا الله وكذلك قال محمد قطب ويقول كل من يأتي انتم اكتشفتم هل بعد ان بينا منه جاهل السنة كنتم على الضلال في هذا الفهم ام ان تكونوا كيف وماذا وأنتم في قلوبكم تتمنوا أن الأمة كلها تعرف ما شرحنا لكم لو أن الأمة عرفت ما شرحناه لكم المفهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة ومفهوم الكفر عند أهل السنة والجماعة وبيان كرة البدع وبدع كذلك أهل البدع في هذا المفهوم لما الناس الآن يقعوا في شباك الكفر والشيخ وأن لا يشعرون كيف تريدون أن نشعر أن الواقع جيد والشيخ يعلن أنه صار مسلمين قوات الأمريكيين هل يفهم معنى التوحيد هذا؟ رج... آه... شيخكم عمر التلمي شيخكم عليه رحمة الله ونفعل الله أن يرحمه في كتابه عمر الخطاب شهيد المحراب يقول أن مسألة الالتجاء إلى القبور مسألة غوقية لا تعلق لها بالعقيدة هل فاهم التوحيد هذا؟ لماذا يحكي هذا؟ هو مجرد أن تريد أن تفتعد الناس على هؤلاء القوم أنه انظر الناس بيشتهوكوا ها؟ هكذا يريد هؤلاء والقارئ لهم كان هم يعني رداحين في مرقص مع الاعتبار أولئي القوم لا يجادلوا بالعلم يجادلوا مجرد الناس مثل ما قال الآن عندما يرد انظر كما ردح أهل الكفر على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع فارق التشبيه عندما أراد أهل الكفر أن ينفروا الناس عن محمد صلى الله عليه وسلم ماذا قال له إنه يكفر آبائكم إذ أبوهم كفار ماذا أسمع القصد إخواني للأمة ضلت ماذا نسمع الام اغلبها صار صوفي عابد قدر كتاب شرح جوهره التوحيد ايش في من التوحيد هذا شرح جوهره التوحيد لابراهيم البيجوري شيخ الازهر 13 سنه شرح متن عقيدة لللقاني ابراهيم لقاني اسمه جوهره التوحيد شرحه وشرح جوهره التوحيد هذا كتاب المتن في الازهر الشيخ الأظهر كلهم متخرجين من تحت قدمه ومشايخ الزيتون من تحته كذلك عامة مشايخ بلاد الشام يدرسون هذا الكتاب تنظر ما فيه من التوحيد من التوحيد الذي فيه من التوحيد الذي هو فيه طبعا التوحيد عنده كأهل الكلام هو توحيد الله ذاتا وصفاتا وفعالا أما توحيد الألوهية فانظروا ماذا يقول يقول ومن لم تظهر كرامته بعد موته كما كانت تظهر في حياته فليس بولي قال يجب تظهر كرامة الولي كرامة الولي بعد الموت تظهر مثل كرامته قبل الموت قال وقد تزيد كرامة الميت قد تزيد ويؤكد الله انظر هذا التوحيد هذا كتاب ما سمعت واحد تكلم عليه بكلمة الله عز وجل وفقني بأن نشط في الرب على هذا الكتاب الكتاب مطبور وموجود نسخة عندي هنا إذا من أراد أن على لأنه لا يوجد كل هذا هذا من أراد أن يصورها عطية يقول فيها ويوكل الله على قبري كل ولي ملك يقضي حوائج سائلي أي سائر صاحب القبر قال والصحيح أن... قال والصحيح القضية قضية خلافية بين أهل الملة بين الصحابة قال والصحيح أن الولي يخرج بنفسه ويقضي حوائج سائله حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحياء والدي النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا حديث موضوع لكنه ربما صح عند أهل الحقيقة بطريق الكشف أعظم درجات التوحيد عند هذا الرجل التوحيد اللي يأتي عن طريق الكشف اللي هو وحدة الوجود هذه أعلى درجات التوحيد على من تدافعهم؟ أنا أعجب على من تدافعون؟ تدافع عن مشايخ هذه مرتبتهم وتدافع عن حكام هذا حالهم؟ هذا فكر الإرجاء أول مصيبة يقع فيه إصباغ الشرائع الواقع ويقدم إسلام بلا تكليف. يقول الناس أنتم مسلمين بهذا. هذه مصيبة وطن كبرى. فالقضية قضية خطيرة. وعلى قضية لامه ت ليست متعلقة بفروع الدين. أنا أختلف أنا وياه. أهز أصبعي في الصلاة ولا ما أهز. ما بدي أهز يا عمي علمت أنها سنة. ولكن ولكن لا أفعلها. فقط لأنها سنة أنا لا أفعل هذا الأمر. فترك السنة في الصباح يؤثر في ديني مقبلا وإيجادا لكن واحد يعتقد أنه الله عز وجل يجيز لك أن تسأل غيره فيما لا يقدر عليه إلا الله ما المنصيمة أو رجل رجل هؤلاء القوم أعجب لهم أعجب لما يأتي الشيخ ويعلق على كتاب من كتب التوحيد ويقول أن الحكم بغير ما أنزل الله يا إخوة علينا أن ننتبه لهذه النقطة قبل أن أتم الكلام عندما نتكلم عن نفض من الألفاظ إنما لا ينبغي على الشيخ يذهب يحاجدني بمفهوم اللغة نتكلم عن هذا النفض بأتباره في عقول الناس الموجودين الآن يعني الآن يأتي لي شيخ يقول التعددية السياسية جائز في الإسلام ويذهب حتى يسوق الأدلة على التعددية السياسية يقول كان في المجتمع الإسلامي خوارج وكان فيه معتزلة وكان في مرجئة وكان في شيح وكان في أهل سنة ويحتاج على هذا بالتعددية السياسية بالله عليكم هذا الرجل هل يوجد أكثر منه في الدنيا عندما يرى على أرض الواقع أن التعددية السياسية الموجودة الآن هي التي تجيزه